وَكَفَ بالِلَّهِ وَكِيلَ مَا جَلَى اللهَّهُ لِرَجُلٍ من قَلْبَيْنِ فِي جوَوْفِ وَماَا جَعَلَ أَزْواجَكُم اللَّ إيتُظاهِرونَ مِنْهَُّ أُمَّهاتِكُمْ وَماَا جَعللَ أَدِعَ أَكُمْ أَبَنَاأَكُمْ ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ودعوهم لأباهم هو أقسط عند الله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 سَنَذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى بَنِي مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا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 وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا إِذ جَاءُكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا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 ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَأَتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا وَلَقَدْ كَانُوا عَهْدَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلّونَ الْأَدْبَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْؤُولًا قُل لَّن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَوْ الْقَتْلِ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 فإِذاَا جَ نخَوْفُ رَأيتَهُم يَظُرونَ إلَكَ تَدُور أَعيُنهُم كََّذِي يُغْشى عَلَيْهِ مِن المَوود فإِذاَا ذَهَبَ الْخَوْفُُ سَلَُكُمْ بِأَسِنَةٍ حيدادٍ أَشَحَةً على الخَير أُلائِكَ لَمْ يؤمنِنُ فَأَحبَطَ اللهَّهُ أَعْملَهُم. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا وَإِنْ يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّونَ لَوْ أَنَّهُمْ بَادُوا يُوَدُّ لَوْ أَنَّهُمْ بَادُوا فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَن وَلَو كانَوا فِيكُمََّا قاتَلوا إللاا قَللَ لََد كَانَ لكُمْ فِي رَسُولِ اللهَّهِ أُسوةٌ حَسَنَةُ لِمَن كانَان يَررجُ اللله لِمَن كَانَ يَرجُ اللهَّه وَيَمَآخِرَ وَذكَرَ الله كثيراً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 فَمِنْهُمْ مَنْ طَغَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا دَنَتِ النُّجُومُ تَذْدِلا لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ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 وَكَانَ اللَّهُ طَوِيلًا عَزِيزًا وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ صِيَاصِيهِ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا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 تَعَالَيْنَا نُمَتِّعكُنَّ وَأُسَرِّحكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا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 والصادِقين والصادقاتِ والصَّابِرينَ والصَّابِاتِ والْخاشِعين والْخاشِعَاتِ والْمُتَصدّقين وَْمُتَصددِّقينَ وَْمُتَصدِّقاتِ وَصَّ إِمِينَ وَصَّائماتِ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 وَمَا كانَانَ لِمُؤْمنِنٍ وَلَا مُؤمنِنَةٍ إذَا قَضَ اللهَّهُ وَرَرسُولُهُ أَمْرًاأَ يَكُونَ لَهُخيَرَهأَ يَكُونَ لَهُُ الْخيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِم وَمَيْ يَعْصِ اللهَّه وَرَسُولهُ فَقَدَ ضَلَّ ضَللَم مُبِينَا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 زَووجَنَاكَه لِكَ ل يَكُونَ على المُؤمنِنينَ حَج فِي أَزواجِ دَعائِهِمْ إذَا قَضَووا إذَا قَضَو مِنهُ وَطَرَا وَكَانَ أَممرُ اللهَّهِ مَفْول مَا كانََ عًَا النَّبِي مِ حََج فيِي مَا فَضَ اللهَّهُ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 ما كان محمدا ابا احد من رجالكم ولا كرسول الله ولا كرسول الله وخاتما نبي وكان الله بكل شيء عليما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 ثُمَّ طَلَّقْتُمُهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِن عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا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 لِكَي لا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا تُرْجِمُ مَن تَشَاءُ مِنْهُمْ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ وَمَن تَبْتَغِ غَيْتَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ عَذِلْتَ فَلَا جُنَاحَ عليك ذالِكَ ادْنَى أَن تَطْمَئِنَّ أَعْيُنُهُمْ وَلَا يَحْزَنُنَّ وَيَرْضَوْنَ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُمْ كُنُهُنَّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا لا يحل لك ان تنساء ام من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبك ولو اعجبك حسنهن الا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا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 وَمَا كانََ لكُمْ أَن تُؤْذُ رَسُول اللهَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُ وَلَا أَنْ تَنكِحُ أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبدَ إِ ذَكُم كَانَ عِدَ اللهَّهِ عظِيمَا إِن تُبْدُوا شَيْئًا أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ وَلَا إِخْوَانِهِنَّ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 لعنهم الله في الدنيا والاخره واعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتنا فقد احتملوا بهتنا واثما مبينا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 إَّم يتَهِ المُنافقُونَ والَّذينَ فيِي قُلوبِهِم م رَضُ وَْمُرجفونَ فِي المَدينَةِ لَ نُغْرِيكَ بِِمْلَ نُغْرِيًاكَ بِهِم سُمَّ لا يُجَاوِرونكَ فيِيهَا إِللاا قللَ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 يُصْلِح لَكُمْ أَعْملَكُم وَيَغْفِ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَه يُطع الله وَرَسُهُ فَقدَ فَازَ فَووزًا عظِيمَا إِا رَضْن الأمَانَةَ على السمواتِ وَالْأَبض وَالْجبالَِ فَأَبَيْنَ أَ يَحْلِلنه